قالوا أنؤمنوا لك واتبعك لارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهمون لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنفروا تَغِي يَا نُوحُ لَا تَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَاسْتَغْفِرْ لِي وَبَيْنَهُمْ فتحا كِنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ عُدْنَا لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر نجري إلا على رب العالمين تعبنا بكلي ريعنا يا ساء تعب فن وانت تاخذون مصانع على علكم تخلدون واذا عطشتم بطشتم, بطشتم ج برين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعملون امدكم بان وبني وَجَن النَّكُِ يُ إِن أَأَخَافُ عَلَكُم عَذَ بَ يَعُ مِن عَْو من الواعظين إن هذا إلا خلق لولين وما نحن بمعذبين كَذَّبُوهُ فَأَلْقَيْنَا بِهِمْ فِي الْغَابَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم وَإِنَّ نُرِيدُ كذبك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحون لا تتقون إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا مِن أَنفُسِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رب تُثْرُونَ فِيمَا هُنَا آمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَذُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۖ فَالْطَّلْعُهَا وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وَلَا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يَدُون فِي الْأَرْضِ عَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ مَا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 ولا تَمَن السُهادِسُءِ فَيخُذَكُم مذَغُ يَو مِن النغو فَعَقَر آ فَأََْحُادِمِين فَأَ إ فيِي ذَكَلَأَيَ وَمَا كََ أَكتَرُهُ مُ مِنِ وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ وَ العززُ وَ قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بَلَ نْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِي وََمََّ رنَّلَ خَرين وَأَنْ قَرنَا عَلَيهِما طَرَاء فَسَ أَمَطَرُمُ ذَر إِ فيِي ذَكَ وَمَا كَ مَ أَكْثَرُُّ مِنِ وَإَِّ رَبَّّكَ لَهُ العززُ وَحيم كَذذَّبَ أأَصحابُ لَكَةَ الْمُسَلم إِذ قَالَ لَهُ شوعبُ نَلََت تَقُولُ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ مِّنَ الله فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ وَوفُوا الْكَيْلَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ يدين واتقوا الذي خلقكم والجبال التيولين قالوا انما انت من المسحدين وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَذِبِ فَاسْطِعْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ َ الصَّادِقِ خَالَ رَِّيَ أََّمُ بِمَا تَعَّلُون فَكَذَّبُغُ فَأَغَذَهُم عَذَابُ يَوْ مِظُلَّ إِ غُ كَانَ عَزبَ يَو مِن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الرَّحْمَنِ بِالْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ لِمِنْ عَن قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ لَهُ وَلِيّن أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمُ آيَاتٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجْمَيْنِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يره العذاب لليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا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 فلا تدعوا مع الله إلهنا خرفتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واغفر جناحك لمن اتبع تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ فَتَوكلْ عَلَى الْعَزِيزِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنذي ذَلُّ الشَّرْقِ ثَمَنَ ذَلَّ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ النَّاسِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْذُرُكَ كَاذِبُونَ سبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل واذ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون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 لذي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم تعسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيموا نصر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا عَمَّ لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُلْخَرُونَ وَإِنَّ كَلَتُ لَ قَكُنْأَانَ مَِّدُ حَكِيم مِ النالِي إِذ قَالَ مُسَِ أَههِ إِِيَ آ دین ذِكْرُكَ انَّ نُ وَالَّمُدَّثِّرُ وَلَمْ يُعْتَبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا واجحدوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا لا وادٍ نمل قالت نملة يا ايغن نمل دخول مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب بأوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من لا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كُنْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يكين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء لها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا إِلَىٰ يَا كِتَابٌ كَرِيم إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفتدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أُوتِينِ لَهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَسَنَظْرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا فَمَا خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلناتينهم بجنود إلا أكبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أنا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي له قبل ان يتدى الىك طرفك فلم كَرَفَأَ إِنَّمَا يَشْكُرُونَ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَنَا اكْرُوا لَهَا عَرْشَانَهُ انظُرْ تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت كيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأو نل علم من قبلها و كنا مسلمين و صدها ما كانت تعبد من دون الله ان كانت من قوم لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممروض من قواري قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت معسله ما لنا الا رب العالمين وان قدرنا ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَكَانَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَادْعُ الطَّيْرَ نَبْكِ وَبِمَنْ مَعَكَ قال طال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 ققالوتَ قاسَُ بِلِ لَ نُ بَتََّهُوأَهْلهُثُمَّ لََقُولَّ لِوَلّهِ مَا شَهِدَ النَُّ لَأَليِهِ وَإِن لَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إِنَّا دَمَّرْنَا الْقُرُونَ وَقَوْمَهُمْ أَدْمَارًا فَتِلْكَ بُيُوتٌ